واختلاف في الليل والنهار ومازل الله من السماء من رزق فاحيأ به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفئد نثيم يصنع. فبشره بعذاب أنيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا شيئا ولا اتخذوا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم 111. وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 112. لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا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 فَظَلْنَا هُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ بينات مِنَ الْأَمْرِ فَمَأْخَذَفُوا إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْعِلْمُ بَغِيَّ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا ثُنِّ فُوْنَ ثُنَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تتبع والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وامدا ورحمه ورحمه لقوم ينطقون ام حسب الذين يترحون السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات وعمل الصالحات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 صرني غشاوة فمن يهديه لبعد الله أ فلا وقالوا ما هي على حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إن وَإِذَا تتلى عليهم الْآيَاتُ بينات ما مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كان حجتهم إلا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 121. وترى كل أمة جافية كُلُّ جافية 122. كل كِتَابِهَا تدعى تُجْزَوْنَ إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم, اليوم تجزون ما كنتم تعملون 123. هذا كتاب ينطق عليكم بالحق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 حق بهم ما كانوا به وقيل اليوم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 Zdjęcia